وإن كنت مأموما فإنك مأمور باتباع إمامك لكن لو كنت تصلي وحدك وقلت أسأبح الله تعالى دعاء طويلا بين التشهد وقبل و و والسلام أي بعد التشهد وقبل السلام قلنا لا حرج قدع الله لو تبقى ساعة أو ساعتين ثم سلم نعم نعم السائل يسأل عن رفع اليدين في هذه الخطبة مو في كل موضوع. مجمودي. نعم. هذا سؤال. أين رفع اليدين في في في الوتر؟ صحيح. لأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في قنوت الوتر. نعم. اعتاد المدينه على أن ينتهوا من الاكل بعد أذان الفجر الأول. على حق. بعد اذان الفجر الاول. يعني بعد الاذان الاول. ها? يعني قبل طلوع الفجر. السائل يقول. لكن هو لا يقول الصلاة خير من النوم إلا بعد أذن الفجر إلا في أذن الفجر طيب إذا أذن الفجر الذي يكون بعد طلوع الفجر فإنه لا يجوز لأحد أن يأكل لا يجوز أن يأكل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر وهذا يدل على أنه متى كان مؤذن يؤذن عند إذا طلع الفجر فإنه يجب الإمساك أنا لفيه في الفجر في في في رمضان لا لا. حتى يلقون طيب استمع يا أخي الخلاصة الآن إذا طلع الفجر وجب الامساك سواء كنت تراقب الفجر في البر ورأيته تبين أو سمعت مؤذنا موثوقا لا يؤذن إلا بعد طلع الفجر هل يجوز المسح على الشرار الخفيف ذكرناه في درس المارع إذا لم يحضر يراجع ال وفي هذا الشيء ما حكم زياره المساجد السبعه وخالص صلى الله عليه وسلم اخبر عنها ليس هناك مساجد يشرع قصدها الا المساجد الثلاثه المسجد الحرام والثاني المسجد النبوي والثالث المسجد الاقصى والرابع مسجد قبا نعم لقوله تعالى المسجد أسسع الثوبة من أول يوم احق ان تقوم فيه لكن مسجد قبا لا تشد إليه بحال إنما يقصد من المدينة فإن رسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليه ويصلي فيه ورقب في الصلاة فيه إذا توضع الإنسان في بيته وخرج المتطهر المصل فيه ركعتين وما عدا ذلك من المساجد فإنه لا يشرع قصده والاصل في العبادات الاصل فيها الحظر حتى يقوم دليل على المنع ولهذا كانت المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد المسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى كانت الصلاة فيها افضل من غيرها ففي المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة الف صلاة او خير من مئة الف صلاة يعني إذا صليت جمعة في المجد الحرام خير من مئة ألف صلاة جمعة كم سنة تصلي إذا صليت مرة كم سنة تصلي مئة ألف اقسمها على خمس وخمسين لأن الغالب أن العام فيه خمس وخمسين جمعة اقسموها مئة ألف على خمس وخمسين أين الحسابون اكتب اكتب اقسم أكتب أكتب أكتب أكتب 100 ألف على 55 ها 20 سنة طيب ما يظنها 20 سنة واشفة. لا لا أنا أرجو أن لا لان المساله المسألة علم خاص واحد منكم يكتب جلال الله خير مئة ألف على خمسة وخمسين. طيب نشوف لا نشوف. يا أخواني الحساب مسائل يقينيه ما في اشكال ما تختلف هذا الكلام. كم؟ كم؟ طيب خلاص انت ماذا هذا معه ما ألف حاسب أنتينا؟ ما هو آله حاسبه حاسبه بالآله الآن. ما ماذا حد يقول بعدها الف وثمانمائة وثمانتاعشر سنة يعني كيف جمعة طيب الف وثمانمائة وثمانتاعشر جمعة ها؟ كم تكون من عام طيب الله ما حنا مدركين إلا بعد الصراط في مسجد رسول عليه الصلاة والسلام خير من ألف صلاه أنت لا أعداء إلا المسجد الحرام نعم هذه هي التي يمكن أن تكون خمسين سنة في المسجد الأقصى في خمسمائة سنة ولكن يتساءل كثير من الناس هل المراد المسجد المعروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو يدخل في المسجد ما زيد فيه الجواب الصحيح أنه يدخل المسجد ما زيد فيه ولو بلغ ما بلغ وفي مكة المكرمه هل المراد المسجد أو كل الحرم المراد المسجد لا كل الحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته ميمونة رضي الله عنها في صحيح مسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما عداه إلا مسجد الكعبة إلا مسجد الكعبة ومسجد الكعبة هو المسجد الحرام نفسه وفي بعض طرق حديث ابي هريره لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد مسجد الكعبة ومسجد هذا ومسجد إيليا إلى اسم المدينة وهذه يدل على أن التضيف في مكة خاص في نفس المسجد ولكن الصلاة في المساجد الاخرى في مكة أفضل من الصلاة في مساجد الحل بلا شك ودليل هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عمره الحديبية نزل خارج الحرم وصار يصلي داخل الحرم وهذا يدل على أن الصلاة مزية في الحرم على الصلاة في الحل لكنه لا يدل على خصوص المباعفة بل المضاعفة لا تكون إلا في المسجد مسجد الكعبة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاعر الناس الله لا ينظر هذا حديث؟ وبين هذا. الحديث لا بعد البحث الشديد عنه ما رأيته منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يجوز لاحد ان يقول ذلك ان الله لا ينظر الى الصف الاوج حتى يثبت هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن وقع من الرسول عليه الصلاه والسلام انه كان يسوي الصفوف يسويها بيده كانما يسوي بها القداح التي هي السهام وكان يمسح صدورهم ومناكبهم عليه الصلاة والسلام يمشي بالصف يمسح المناكب والصدور ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم فلما رأى انهم عقلوا عنه وعرفوا قام ذات يوم فالتفت فاذا رجل قد بدا صدره فقال عباد الله تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم الوعيد لا يكون الا على فعل محرم ولهذا كان القول الراجع ان تسوية الصفوف واجب واجبة وان عدم تسويتها محرم لانه لا وعيد الا على ترك واجب والوعيد ليس في الهين. قال فتختلف قلوبكم واذا اختلفت القلوب والعياذ بالله واختلفت الوجهات تشتتت الامه وتمزقت وتفرقت وصار كل واحد منها يحب لاخيه السوء بدل ان يحب له الخير لان من المعلوم الذي يخالفني في وجهة نظري لا امشي معه ولا ولا يكون هدفي هكذا هدف هدفه فالمساله خطيره بارك الله فيكم ولهذا يجب تجب العناية في تسوية الصف بقية السؤال آه. وأما الصفوف المقطعة فذلك خلاف السنة أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتراص في الصفوف <تصف> وقال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله وأما الصف بين الثواري أي بين الأعمدة فإذا دعت الحاجة إلى ذلك لضيق المكان فلا بأس به، وإن لم تدع الحاجة إلى ذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوقون الصفوف بين السواح، وهم خير قدوة لهذه الأمة. ما حكم التبرير الجماعي بصلاة والتلبية الجماعية؟ نعم. أما التلبية فلا شك أن المشروع أن نلبّي كل إنسان عن نفسه. لأن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا أنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فمنهم الملبي ومنهم المكبر ومنهم المهلل ويسمعوا بعضهم بعضا ولا كانوا يتفقون على شيء معين وأما التكبير الجماعي في, في أيام العيدين فالذي يظهر لي من السنة أن كل إنسان يكبر لنفسه ولا يكبرون جميعا لأنه لو كانت التكبير الجماعي مشروعا لكان الصحابة ينصون على ذلك نصا صريحا بينا وأما ما جاء في حديث معضية يكبر, يكبر النساء, النساء بتكبيرهم فالمراد أنهم يكبرون مع التكبير ذا بصوت واحد لأن النساء من المعلوم أنهم أنهن لا يرفعن أصوتهن وإنما يكبرن سرا وعلى هذا فيكون ظاهر السنة التكبيرات في انتظار صلاة العيد أن كل إنسان مكبر لنفسه هل الدم مندس وهل ذهاب العقل بالخمر غير ناقض وضوه أما كون ذهاب العقل بالخمر وغيره ناقض للوضوء فقد تكلمنا عليه وبينا أنه ناقض وأما الدم فهو اقسام إذا خرج الدم من حيوان طاهر بعد الموت فهو طاهر كل دم من حيوان طاهر بعد الموت، فهو طاهر صحيح الضابط هذا كل دم يخرج من حيوان طاهر بعد الموت فهو طاهر نعم, لا نعم. يعني إذا مات إذا مات إذا كان هذا, هذا الذي خرج منه الدم إذا مات فهو طاهر فدمه طاهر مثل السمك السمك دمه طاهر البق والدباب مثلا وشبهه هذا أيضا دمه طاهر لأن ميتته طاهره إلا أن المعروف عند الفقهاء استثناء الآدمي فإن الآدمي ظاهر بعد الموت ومع ذلك فإن دمه نجس عند أكثر أهل العلم حتى حكاه بعض العلماء اجماعا ولا شك أن الخارج من السبيلين من الدم نجس ولهذا أمر, النساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يغفلنا دم الحيض ولو كان قليلا وأما الخارج من غير السبيلين فجمهور اهل العلم بل حكي اجماعا على نجاسته وذهب بعض العلماء الى ان دم الادمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين على كل حال لا شك ان الاحوط ان يتنزه الانسان من الدم الخارج من غير السبيلين احتياطا وابراء للذمه وأما الخارج من الحيوان الذي ميته نجسه كدم البعير والشاة والبقرة وما أشبه ذلك، فإن فإنه نجس لكن يعفى عن يسيره، إلا ما خرج بعد الذكاد، فإنه طاهر، فإذا ذكية البيمة وخرج الدم وماتت، فان ما يبقى في العروق طاهر، ولو ظهرت حمرته. شيخ ما حكم الاستماع هل أنا شيء ديني أو انا رشيد الخالدي هل كثره السؤال عنها الاستماع الى الاناشيد الاسلاميه والاناشيد الاسلاميه لا بد ان نعرف ما موضوعها مش موضوع هذه الاناشيد قد يكون موضوعها مشتمل على امر محرم مثل ان تكون هذه الانشوده تشتمل على غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضاه الله ولا رسوله في قول يا أكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العام إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إنني أشهد بالله لو ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قائل هذا القول لأنكر عليه لأنه كما قال بعض العلماء إذا كان من جود الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا وضرتها إذا كان من جود الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها وليس لله ضرتها يعني الآخرة الدنيا والآخرة من جود الرسول ماذا يبقى لله ها؟ لا شيء من علوم علم الله هو القلم إذن يكون عالما للغيب والله تعالى يقول له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب فكيف يقول قائل إن من جوجه الدنيا وضرتها ألا كل حال إذا اشتملت على على موضوع محرم فيحرم هذه واحد ثانيا إذا صحبها آلة له كالموسيقى فإن الموسيقى حرم او الطبل ثالثا اذا لحنت بتلحين يشبه الحان الغناء الخليعه الهابطه فانه لا يجوز الاستماع اليها رابعا اذا شغلت الانسان عن الاتعاظ بالكتاب والسنه بأن كان قلبه لا يلين الا اذا سمع اليها واذا سمع الى ايه الله وإلى كلام رسول الله لم ي... لم يتحرك له ساكن ولكن اذا سمع الى هذه الاشهيد الاناشيد فقد ملكت قلبه فهذا يجب عليه ان يعرض عنها لينتفع بما في القران والسنه من المواعظ فاذا انتفت هذه المحظورات فانه لا باس بها ولا حرج في الاستماع اليها نعم نعم اما التمثيليه اما التمثيليات فالتمثيليات أيضا نقول فيها كما في قلنا فيها إن ان اشتملت على شيء محرم فيحرام وإن لم تشتمل على شيء محرم فليس بها بأس اذا شيء تلك ارا قد علم في السنه في السنة النبوية من حيث الاستحباب والوجود ما هو الفرق بينهما وما بابتهما وما هذا السنه الفعليه أما السنة الفعلية فإنها في الحقيقه أقسام يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أقسام القسم الأول أن يكون بيانا لمجمل في القرآن أن يكون بيانا لمجمل في القرآن فهذا على حسب ذلك النص المبين ذلك النص المبين إن كان واجبا فالفعل واجب إن كان مستحبا فالفعل مستحب ثانيا أن يفعله على سبيل التعبد غير مقرون بالقول فهذا مستحب وليس بواجب مثاله كون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيتا فأول ما يبدأ به آل السواك، أول ما يبدأ به نقول هذا سنة وليس بواجب لان الفعل المجرد عن القرائن يفيد الاستحباب دون الوجوب ثالثا ما فعله على سبيل العاده فالسنه فيه اتباع العاده لا اتباع العاده في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم انتبه لهذه النقطه ما فعله على سبيل العاده فالسنه فيه اتباع العاده لا العاده التي كانت معروفه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام لان موافقه العاده هي التي فعلها الرسول عليه الصلاه والسلام مثال ذلك الازار والرجاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس ايزارا ورجاء فهل نقول ان المشروع ان نلبس ايزارا ورجاء الجواب لا لان الرسول انما لبس ذلك من اجل ان الناس كانوا يلبسون ذلك ال... هذا في ذلك الوقت وعلى هذا فالسنة في اللباس اتباع ما جرت به العادة ما لم يكن محرما فإن كان محرما فإن المحرم لا يجوز أن يلبسه الإنسان مثل أن يكون الثوب ثوب الرجل نازلا عن الكعبين فإنه إذا نزل من الكعبين فقد قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسبل من الكعبين ففي النار فإن جره خيالا فذنبه أعظم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا انظر ليهم ولا يزكيهم ولهم على ابو المسبل والمنان والمنفق سرعته بالحلذ الكارب وأما القول فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فالعصر فيه الوجوب وقد يخرج عن الوجوب إلى الاستحباب وقد يخرج عن الاستحباب الى الارشاد فيكون توجيها لا تشريعا وقد يخرج عن ذلك الى الاباحه فيكون مباحا لا مشروعا على كل حال موضع هذه موضع تفصيل ذلك في أصول الفقه نعم حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على الصيام من يشتهي الجراي ابي يكون مد الصيام يوم يوم يوم يوم يوم نعم يوم. يوم. آه. آه. يقول حتى رسول الله عليه وسلم على الصيام لمن يستطع الزواج كيف يكون هذا الصيام هل نعم يوم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر واحصن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم مقدار ذلك الصوم ولكن اذا عرفت العله عرف التحديد العله هو ان تنكسر شهوه الانسان وتخف حتى يهون عليه الامر ويسلم من الفتنه وعلى هذا فاذا صام ما شاء الله ان يصوم ثم راى من نفسه ان, أن شهوته قد خفت وأن الفتنة قد زالت فإنه يفطر وهذا لا يتقيد بعادة معين ولا بشهر معين نعم وعندنا لرحلة ليحل السكن بالطائرة وقد حان وقت الصلاة فهل لي أن أقصر الصلاة إذا كنت في البلد في بلدك فإنه لا يجوز لك أن تقصر الصلاة حتى تغادر ولكن يجوز لك أن تجمع إذا خفت أن لا, لك اللو... أن لا تتيسر لك الصلاة الأخرى في وقتها مثل أن تكون ذحلة في آخر وقت الظهر وتخشى أن لا يتيسر لك أن تصلي العصر لأن المسافه بعيدة فلا حرج عليك في هذه الحال أن تصلي العصر مع الظهر ولكن بدون قصر تصليها اربعا اما اذا غادرت البلد مثل ان يكون المطار خارج البلد فلا بأس ان تقصر ولو كنت في المطار فقل الرجل بعورة ولد المرأة نعم فقل الرجل ليس بعورة على القول الراجح ولكن الاكمل ان يسترق وليس المراد ايضا كل الفخذ لان الفخذ المحاذي للعوره لا شك انه عوره لكن لو خرج أسفل الفخذ مثلا فانه ليس بعوره الا ان الشاب يجب عليه ان يستر ما بين سرته وركبته لما في ذلك اي لما في ظهور هذا من الفتنه لا يقل احد انا لا افتتن بذلك ولا انظر الى الفخذ لان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ورب لحظه تنظر بها الى فخذ هذا الشاب توقع في قلبك البلاء لهذا نرى انه يجب على الشباب ان لا يبدو شيئا مما بين السره والركبه هذا في خارج الصلاه اما في الصلاه فيجب ان يستر ما بين السره والركبه على كل حال لان هذا اثنى ما يمكن ان يكون زينه وقد قال الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن ثم فانه يجب التنبه لما يفعله بعض الناس من لبس الثياب الخفيفه وتحتها سراويل قصيره لا تستر ما بين الصفه والركبه فان هؤلاء اذا صلوا فصلاتهم غير صحيحه ولكن يجب أن نعرف كيف يكون ذلك يكون هذا إذا كان ما تحت الثوب يتبين لونه لون الجلد لا حد الجلد من حد السوال هذا يتبين ولو كان الثوب ثخينا لكن إذا كان يتبين لون الجلد فحينئذ يكون الثوب غير ساتر ولا يجوز الابتصار على, على هذا السوال القصير الشيخ هل يجوز أن نبدأ بالسلام على الله في نعم سبق الكلام على هذا الشيخ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في يدل علف الوضوح فمن زاد على ذلك فقد تعدى وظلم نعم معنى هذا الحديث الطاهر أنه إذا تعدى الإنسان ثلاثة غسلات فقد أساء وتعدى وظلم وهذا يقتضي ان الزياده على الثلاث حرام لان التعدي والاساءه والظلم كلاهما محرم كلها محرم ولكن المعروفة عند اهل العلم كراهه ما زاد على الثلاث وذلك لان هذا الحديث فيه مقال لاهل العلم فمنهم من ضعفه ومنهم من حسنه فعلى قاعده التحسين يكون الزيادة على الثلاث فلتكون الزياده على الثلاث محرمة لا تجوز وهنا نقف لنبين أن بعض الناس يبتلى بالوساوس فتجده يتوضأ ويغسل العضو مرة ومرتين وثلاثا واربعا ويقول له الشيطان الذي ابتدى به والعياذ بالله إنك لم تسبغ الوضوء فيزيد ويزيد حتى يهلك ولكن دواء ذلك أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم وأن وأن يقتصر على العدد المشهور يذكر عن عن علي بن عقيل رحمه الله وهو من علماء الحنابلة وفقائم أنه جاءه رجل فقال يسأله إنني تكون علي جنابه وأذهب إلى دجلة وأنغمس فيها في النهر ثم أخرج وأقول إن الجناة لم ترتقي شو كيف الرجل ينغمس في الماء ثم يخرج ويقول الجناة لم ترتقي فقال له ابن عقيل أرأى أن لا تصلّي لأنه لا صلاة عليك كر كيف ذلك قال لأنك مجنون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم انت لافع عن النعم حتى يستيقظ وعن مجنون حتى يوفيق وعن الصغير حتى يبلغ تنغمس في دجله ثم تخرج جذور وتقول ان الجناب لم تخف عنك وهكذا ان الله لي ولكم السلامه هكذا من ابتلي بالوسواس يكون كالمجنون يغسل مرتين وثلاثا واربعا وخمسا ثم يقول لم يرتفع الحدث ودواء ذلك كما قلت ان تقتصر على الوا... على المشروع ثم تمسك حتى لو قال لك الشيطان انك ما تطهرت او ما قمت بالواجب فدعه ولا تكتر الشيخ هذا على على من يقولون إن كلمة الله الله موجود على وزن هذا شيء لأن موجود هذا في الصيغة فقط وليس موجود هنا بمعنى موجد لو كان هنا بمعنى موجد ما صح لم يعدد ان يكون أحد خلقه أما من الموجود بمعنى أنه كائن فهذا ليس فيه شيء ولا يدل على, أنه على الحدوث بعد العدم إطلاقا نعم. هل يجوز الإطلاق الله على الأشخاص؟ هذه بها تفصيل إذا أطلق اسم الله على شخص مريدا به المعنى فهذا لا يجوز لأنه يكون قد شبه, الله شبه الخلق بالخالق فمثل إذا أراد بالحكيم أنه ذو حكمة فإن ذلك لا يجوز ولهذا لما جاء رجل الرسول عليه الصلاة والسلام يكنى أبا الحكم سأله لماذا كان يمكن بذلك فقال إن قومي إذا اختصموا في شيء تحاكموا الي فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم يعني ولا تقول أبا الحكم فما, فما لك من الولد قال لي فلان وفلان وفلان قال فمن أكبرهم قال شريح قال فأنت أبو شريح فإذا نقول إذا قصد الإنسان الاسم المعنى فإنه لا جوز أما إذا قصد مجرد العالمية فلا بأس بذلك ولهذا نجد اسم الحكم واسم حكيم من أسماء الصحابة رضي الله عنه ما نبعد شكرا نجده من أسماء الصحابة ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم هل <تصفيق> يجعلنا في صلاة الجنازة نفعل يديه في تكبير؟ لعلنا السائل يريد هل يشرع لنا ونقول نعم يشرع للإنسان أن يرفع يديه في تكبيرة الجنازة مع كل تكبيرة لأن هذا صح عن ابن عمر موقوفا. بل صح عنه مرفوعا عند بعض اهل العلم ومن قال انه لا يرفع الا بالتكبيره الاولى فقوله ضعيف لانه ضاعف حديث ابن عمر المرفوع ونحن نقول على فرض ان المرفوع ضعيف فان هذه عباده لا يمكن ان يفعلها ابن عمر رضي الله عنهما الا بتوقيف ففعله هذا له حكم الرفع لان المعروف عند علماء الحديث أنما قاله الصحابي أو فعله مما لا مجال للاجتهاد فيه فله الحكم الرف. وعلى هذا فالمشروع المشروع الإنسان أن يرفع يديه في كل تكبير مع كل تكبير من تكبيرات الجنازة. الشيء قل فباله قاعدة النص إذا ورد لا يضاف إليه أي غيظ إلا بذلك ما تبازك الله خيراً في قلبي تعالى ورب عبدهم اللاتي في خيورهم. وهم يقولون بعدم هذا القيد مثل ذلك كثير نحو قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا بجزاء كلما قتل من نعم هذا الذي او هاتان الايتان اللتان ذكرهما السائل على العكس مما قلنا لاننا نقول اذا ورد النص مقيدا مطلقا فانه لا يقيد الا بدليل اما هاتان الايتان اللتان ذكرهما ففيهما قيد لكنه غير معتبر قيد لكنه غير معتبر وصحيح اننا نقول اذا ورد القيد فالاصل انه معتبر هذا الاصل اذا ورد القيد فالاصل انه معتبر فلننظر الى الايه الاولى الايه الاولى هي قوله الاخر ما تحفظ ذكرها نعم قف قولوا تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم أين القيد الذي ليس بمعتبر معتبر لنقال من نسائكم التي دخلتم بهن وقال ربائبكم اللات بحجوركم ما هو القيد الذي لست بمعتبر اللات بحجوره طيب السر هذا القيد اللات بحجوركم اختلف العلماء فيه فمنهم من قال انه قيد معتبر وان الربيبة لا تحرم على زوج امها الا اذا كانت في حجز الزوج التي في حجوركم وعلى هذا القول فإذا تزوج الإنسان مراح ولها بنت من غيره ولكن هذه البنت عند أبيها لم تكن في حجز زوج أمها فإنها لا تحرم على هذا الزوج لأنها ليست في حجره وهذا ذهب اليه طائفة من العلماء من السلف والخلف ومن العلماء وهم جمهور من يرى أن هذا القيد ليس بشر ويستدل لذلك بأن الله تعالى قال انتبهوا معي قال وربائكم التي في حجوركم هذا قيد من نسائكم التي دخلتم بهن هذا قيد آخر ثم قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا تنهى عليكم فذكر مفهوم القيد الثاني القاضي بالحل دون مفهوم القيد الأول وهو قول التي في حجوركم وذكر مفهوم القيد الثاني والسكوت عن مفهوم القيد الأول يدل على أن القيد الأول ليس بمعتبر لأنه لو كان معتبرا لذكر الله تعالى مفهومه المخالف لقال مثلا فإن لم يكن في حجوركم ولم تكونوا دخلتم بأمهاتهم فلا جناح عليكم ولما لم يذكر الله ذلك علم أن قوله اللات بحجوركم قيد لا مفهوم له لأنه صفة كاشفة تدل على الواقع غالبا والواقع غالبا أن الربيبة تكون بحجر زوج أمها لأنها تبع لأمها في الغالب أما الآية الثانية ويقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا في الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم فالقول الراجع بلا شك أن, أن هذا القيد معتبر وأن الإنسان لو قتل صيدا وهو محرم بغير عمد فلا شيء عليه ليس عليه إذن وليس عليه جزاء بل نقول عبارة عامة كل المحظورات في العبادات اذا فعلها الانسان جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه حتى لو فرض انه جامع, في رمضان جامع زوجته في رمضان ناسيا او جاهلا او كانت المراه مكرها فانه لا اثم ولا كفاره وكذلك الصيد لو قتله المحرم ناسيا او جاهلا او مكرها فلا جزاء عليه ولا إذن نعم نعم أقول كلمة محسن كما ذكرنا أولا إذا قصت الإنسان بها الاسم والصفة فإنه لا يسمى بها أما إذا قصد مجرد العالمية مجرد العالمية فلا بأس بذلك والغالب ان الإنسان يقصد مجرد العالمية لأنه يسميه محسنا وهو لم يحسن بعد ولا يطرح هل يكون من المحسنين أم من المسلمين وكذلك الثاني يقول وخالد كذلك لا بأس به وقد كان خالد بن الوليد يقاتل بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه سيفا سيف الله فلا بأس بكلمة خالد ولا بأس بكلمة صالح لأن هذا المقصود به مجرد العالميه فقط وأما أبرار فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب وإذا كانت برة وهي واحدة تغير فما بالك بأبرغ. فليغير هذا الاسم أم عبد المطلب فلا يجوز وذلك لأن التعبيد لا يجوز إلا لله فلا يجوز ان تسمي عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد الكعبة ولا عبد المطلب ولا غير ذلك مما يعبد لغير الله عز وجل فينقال قال قائل أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا ابن عبد المطلب فالجواب لا ثبت ذلك فعلا لكنه لم يسمي عبد المطلب إنما أخبر عن اسم كان وزاد ولو فرض أن رجلا كان له والد يسمى عبد المطلب أو يسمى عبد النبي أو ما أشفى ذلك والد سابق وقال أنا فلان ابن عبد النبي أو ابن عبد المطلب فهذا ليس به بأس لأنه لم ينشئ التسمية وإنما أخبر عن شيء مضى وانقضى ولهذا نجد أن رسول عليه الصلاة والسلام لم يغير عبد المطلب ولا عبد المناف وأضن ايضا ولا عبد الشمس وذلك للسبب الذي ذكرت أنه من باب الإخبار وليس من باب التسمية والإنشاء فالشيخ هل قول مشروع في الصلاه في غير محله يلزم, يلزم سجود السهو كفراء الفتحه في التشخذ والعكس <تصفيق> اذا اخذ الانسان بقول مشروع في غير موضعه مثاله الأخ انت قل ما الذي قلت ها؟ يقول العلماء لا ينال العلم براحة الجسم يعني لا بد لنيل العلم من تعب فكيف بالإنسان الذي يتلهى عن إدراك العلم طيب ما الذي قلت استمع إلى أخيك نعم طيب استفحح. ماذا قلت؟ في الصلاة. طيب استفحح. هذا هو الصحيح. إذا آت الإنسان بقول مشروع في غير موضعه في الصلاة. مثاله أن يقرأ الفاتحة في التشهد. نستعنا. ولكنه قرأ التشهد بعد. يعني ذكر ثم قرأ التشهد. فنقول أن سجود السهو هنا ليس بواجب، لكن بعض أهل العلم قال يستحب أن يسجد وإن ترك السجود فلا بأس ترك السجود فلا بأس لأن هذا لم يغير هيئة الصلاة ولم يأتي بشيء مبدل للصلاة شكرا الشيخ هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توقع مرة ماخدة هل قطع الصفوفي لقرب المجلس العلماء يجوز ايش اتصرف بالايش لقرب مجلس العلماء ما جاب اهم اول ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه توضى مرة مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثه وثبت عنه ايضا انه خالف بين الاعضاء تراسل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا و ظاهروا الآية الكريمة فاغصلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق ماذا يقتضي؟ يقتضي الغسل مرة واحدة لأن الله تعالى ما ذكر التكرار ولهذا لو توضع الإنسان مرة واحدة أجزاء بمقتضى دلال في كتاب والسنة وأما قطع الصفوف للدنو من الإمام أو من المدرس فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخطب فرأى رجلا يتخطى الرقاب فقال له اجلس فقد اذيت وعلى هذا فراء ينبغي الانسان ان يتخطى الرقاب للدنو من الامام او الخطيب او المدرس الا ان اهل العلم قال اذا رأى فرجة امامه ليس فيها احد فلا بأس أن يتخطى لأنهم هم الذين تركوا هذا الفراغ وهم الذين جنوا على أنفسهم لأن الذي ينبغي أن يستقفون يكملون الأول فالاول وعلى كل حال هذا يرجع إلى حال الإنسان إذا كان سيأتي بهدوء ويستأذن من من يمر من عنده ويعرف أن أمامه فرجة فلا بأس أما إذا كان سيأتي بعنف ولا استاذ ولا ظالم ويضرب اكتاف الناس وربما يضرب رؤوسهم او ظهورهم من غير مبالات فلا شك ان هذا عيدا وانه قد جاء بذلك اكثر مما يؤجر ذلك الشيء القلب نصحناهم قل لم تؤمنوا ولا تقول اسمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب فدل هذا على أن محل الإيمان هو القلب وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ويشير إلى صدره فإذا الإيمان والتقوى كلاهما في القلب ولكن لو صح أن في قلب الإنسان شيء من الإيمان يعني تقوى إيمان وتقوى فصالحة الجوارح، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح جسد كله وإذا فسدت فسدت جسد كله ألا وهي القلب فنحن نقول الذي قال التقوى هنا هو الذي قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح جسد كله وإذا فسدت فسد جسد كله فنقول يا أخي ان إيمانك ناقص ما دمت تصر على المعصية فإننا لا نقول إنك إن إن إنك غير مؤمن على سبيل الإطلاق لكن نقول إن إيمانك ناقص فاتق الله وكمل لأن الإيمان عند أهل السنة وجماعة يزيد في وينقص في المعصد نعم نقول إيمان سهى في سرعة الضبن في الركعة الرابعة حيث أنه قام السهوان يأتي الخامسة فقال أحد المؤمنين سبحان الله بجلسل السهد الرقيق ثم سلم لم يأتي بسجد السهو إلا بعد أن سلم السنة الأولى ثم بعد سلم سجد السهو مرة أخرى وصلنا يعني سجد بعد السمة الأولى سنة سنة ثم أي أولا يجب أن نعلم أن السهو إذا كان زيادة فما حل السجود له بعد السلام بعد السلام والحكمة من ذلك لئلا يجتمع في الصلاة زيادةان الزيادة ذاتها والسجود مثل هذه المسألة التي ذكرها السائل قام الى خامسة فنبه فرجع وقرأ التشهد فنقول سلم اولا ثم اسجد بعد السلام وسلم ولكن ما تقولون فيما لو سلم من صلاته قبل ان تتم ثم ذكر فاتمها فهل يسجد قبل السلام او بعد السلام وش السؤال نعم، وش السؤال؟ أنت بعيد مني ولا بيني وبينك رجل واحد. من يعرف السؤال؟ نعم. سؤال أنه سلم قبل أن يتم ثم ذكر فأتم الصلاة، فليس بعد السلام. أحسن. من يعرف جواب؟ نعم يسد بعد السلام طيب لو قال قائل هذا نقص احسنت تمام بارك الله فيك وهذا ما قنع لكل مسلم لكن اذا قال قائل هذا يهدم قاعدة التي قلت ان السجود بعد السلام للزيادة نعم في في السلام. احسنت تمام نقول هذا الرجل في الواقع زاد هو صحيح سلم قبل أن يتمم هذا نقص لكن هل أتم ولا ما أتم أتم جاء بالباقي وعلى هذا فيكون في صلاته زيادة يكون في صلاته زيادة ولهذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام نعم ما حكم ما حكم تحيط المسجد ما هي الأوقات المنهية عنها من المنهية الصراعي وحية المسجد على قول أكثر اهل العلم سنة مؤكدة وليست بواجبة وذكر بعض العلماء أو ذهب بعض اهل العلم إلى أنها واجبة يأتم الإنسان في تركها الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعته قالوا فنهى عن الجلوس قبل صلاه الركعتين ولا يجب ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن اعلمهم بان الله اعترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله وتحيه المسجد ليست من هذه الخمس وقال بعض العلماء انها واجبه واستدل لقوله لان رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم هل صليت أو قال أصليت قال لا قال قم فصلي ركعتي وجه الوجوب من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم امره أن يصلي ركعتي في حال يجب عليه أن يستمع إلى الخطبة فاستماع الخطة واجب ولا يشتغل عن الواجب إلا بواجب لأن الذي يصلي ركعتين سوف ينشغل عن استماع الخطبة قالوا هذا دليل على وجوب صلاة ركعتين ولا شك أن الذي لا يصلي تحيه المسجد قد عرض نفسه للإثم فإن القول بالوجوب قول قوي جدا ولولا بعض الأحاديث لكنت أجزم بوجوبها لكن هناك أحاديث قد يدل ظاهرها على عدم وجوبها منها ان الخطيب يأتي يوم جمعة ويصعد المنبر ويخطب الخطبة الاولى ثم يجلس بين خطبتين وهذا جلوس من قبل ان يصل ركعتين ومنها ايضا قصة الثلاثة الذين دخلوا المسجد فجلس احدهم بالحلقة وجلس احد مخلفة واحد خلفها والثالث انصرر ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في بصراحة بصراحة. على كل حال انا اقول ان القول بوجوبها قوي وان الذي لا يصليها قد عرض نفسه للاثم اما الجزم بالوجوب فانا اتردد فيه لهذه الادله التي ذكرتها لكم يبقى النظر ما هي الاوقات التي لا يجوز بها التطوع فنقول هي من صلاه الفجر الى ان ترتفع الشمس قيد رمح يعني نحو متر وتقيبها بالدقائق عشر دقائق الى ربع ساعة وعند قيامها حتى تزول يعني في وسط النهار قبل الزوال بنحو عشر دقائق ومن صلاة العصر الى غروب هذه اوقات النهي ولكن القول الراجح ان ما له سبب من النوافل فلا نهي عنه وتحيه المسجد لها سبب وهو دخول المسجد وعلى هذا فإذا دخلت المسجد في أي وقت كان فلا تجلس حتى تصلي ركعتين حتى لو دخلت قبل الغروب بربع ساعة مثلا فلا تجلس حتى تصلي ركعتين نعم. نعم. حق اللحية خلاف ما عمى به الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال وفروا اللحى وحفوا الشوارب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحف للشوارب وجعل للحى التوفير وقد روي هذا الحديث بعده الفاض منها وفروا اللحى ومنها اعفوا اللحى ومنها ارخوا اللحى ومنها اوفوا اللحى وكل هذا يدل على ان اخذ شيء منها خلاف امر الرسول عليه الصلاه والسلام فان قال قائل ما تقولون فيما كان ابن عمر يفعله انه اذا حج قبض على لحيته فقص ما زاد على القبضه فالجواب من وجهين الوجه الاول انه اذا تعارض فعل الراوي وروايته فالمقدم الروايه لان الروايه خبر عن معصوم والراي راي لغير معصوم ومعلوم ان خبر عن الخبر عن المعصوم مقدم على راي من غير معصوم ثانيا أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يفعل ذلك دائما انما يفعله إذا حج وكانه رضي الله عنه يرى ان هذا من تمام من تمام التفث الذي يقضي الحاج وعلى كل حال فإن رأي ابن عمر رضي الله عنه معرض للخطأ وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو قول معصوم ونحن يوم القيامة لا نسأل عن فعل ابن عمر ولا عن من هو أكبر من ابن عمر من غير رسول عليه الصلاه والسلام ولا عن من دونه إنما نسأل عما أجبنا به الرسل وأيما يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين نعم اللهم استعاني فضل الشيخ كيف نرد على من قاد أنه, إنه تبت إن, أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة ولكن الليل يختلف المنطقة من إلى أخرى فهنا نهار وهناك ليل هل يفكر منزول أم كيف سبق الجواب على هذا أجب كذلك وقلنا إن هذا السؤال بدعة ويرد على قائلهم لأن الصحابة ما سألوا هذا السؤال وهم اعلم بالله منا واشد حبا منا للعلم وأفقى منا لله وأشد تعظيما منا لله عز وجل فيسعون ما يسعون ونقول ما دام ثلث الليل باقيا على منطقة فالنزول الإلهي ثابت وإذا طلع الفجر فلا نزول باعتبار هذه المنطقة والله عز وجل لا يقاصر بخلقه سبحانه وتعالى ولا يمكن ان ندرك كيفيه صداقتي نعم ان انا موظف اودع مبلغا راتبي شهريا بالبنك البنك في صندوقي احسن ما احسن ما يكون بالنسبه للموظفين الموظفين في الذكاه ان يجعل الانسان شهرا معينا يحصي فيه ماله ويخرج زكاته فما وجد في البنك او غير البنك من الدراهم يخرج زكاته حتى وان لم يحل عليه الحول لماذا لان هذا اريح له واسلم من الخطر فمثلا اذا قدرنا ان هذا الرجل توظف في رمضان وقرر الراتب في رمضان فاذا جاء رمضان من السنه الثانيه فليخرج الزكاه حتى زكاة شهر شعفان مع أنه ليس له لم يتم له إلا شهر لأن ذلك أسلم لأنه لو أراد أن ينظر إلى كل شهر بعينه تعد وأشكل عليه الأمر فإذا أخرج الزكاة جميعا فإن ما تم حوله فقد يخرج في وقت زكاة وما لم يتم فإن زكاةه تكون معجله وتعجيل الزكاة لا بأس به نعم يقول ما هي صفة سجود الشكر كامها من حيث الطهارة واستقبال القبلة والسلام والتكبير ونحوها معدي سجود الشكر صفته كصفة سجود التلاوح يكبر الإنسان ويسجد ويقول سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح من قدوس رب الملائك والروح ويشكر الله على نعمته ويعيناه فيقول اللهم لك الحمد على هذه النعمة اللهم ارزقني شكرها وما اشبه ذلك من الدعاء المناسب ودليل ذلك ان رسول عليه الصلاه والسلام كان اذا له امر يصر به خرس جدل لله عز وجل انت روكت انطار على السلام. إذا جاء الإنسان والإمام يصلي صلاه الفجر ولم يكون صلى راكبة أن ما صلى النافذة فإذا سلم الإمام وسبح وهلل فليأتي بالسنه ولا حرج عليه يصليها ولا حرج عليه ولعلنا نحدد الوقت بالتسر نعم كده ها ايش كيف إيش, ايش؟, ايش؟ هنا لا سجود الشكر التلاوه ليس فيه تكبير عند القيام ولا سلام نمشي ولا ن ن ايش ن ن طب <تصفيق> <دلوقتي. خمسة> <تصفيق> يا نعم يلا صلاه الظهر بعد الل... الفد الفد خلف الصف نعم خلف الصفل. الجواب ان الانسان اذا اتى والصف تام فلا بأس أن يصلي وحده إذا أتى والصف تام فلا بأس أن يصلي وحده لأن المصافة واجبة وإذا كانت واجبة فإن الواجب يسقط بالعجز عنه فإذا أتيت ووجدت الصف تاما فصلي مع الجماعة ولو كنت منفردا خلف الصف وذلك لأنك إذا وجدت الصف تاما فلننظر إما أن تنصرف وإما أن تدخل مع الإمام وتتجاوز، وإما أن تجذب واحدا يدخل معك يصف معك وإما أن تدخل في الصلاة منفردا في الصف موافقا في الافعال وهذا الاخير هو اولى هذه الاقسام فليكن هو المشروع لانك لو انصرفت فاخذك الجماعة والمصافه ولو جلبت غيرك حصل بذلك فرجه في الصف وتشويش على غيرك واعتداء عليه بنقله من الفاضل الى المفضول وسبب لتحرك الصف كله لأنها المأمومين سوف يتحركون يقرب بعضهم إلى بعض ولو, ولو دخلت مع الإمام لازم من ذلك مخالفة السنة لأن السنة إذا كان الجماعة الثلاثة فأكثر ان يتقدمهم الإمام ويقف وحدهم ولا يصد معه أحد فتبين بهذا أنه يجوز الإنسان إذا وجد الصف تاما أن يصلي خلف الصف منفردا ولا بأس بذلك ولا يعنى الصلاة. وأما حديث عصليات لمنفرد خلف الصد حمله أكثر أحد العلم على أن هذا النفي نفي للكمال وليس نفي للصحة. وقد ذهب إلى هذا الأئمة الثلاثة أبي ومالك وأبو حنيفة وهو رواية عن الامام أحمد. لكن القول الراجح أن النفي لا نفي للصحة على مقتر القواعد. لا سيما وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فامره ان يعيد الا اننا نقول كما تعذر الوقوف في الصف تعذر فعل الواجب فسقط ولهذا تصف المرأة وحدها خلف الصف ان وقوفها في الصف يتعذر شرعا تعذر الحس كالتعذر الشرعي فاذا تعذر وقوف لسان هذا في الصف فان له ان يصليها